Aò, <laughs> qu'è?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 لما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا ويوم التالاق فله الحمد سبحانه من ملك عظيم خلاق أيها الناس تذاكر جماعة فيما بينهم أخبار رجل كريم معجبين بما اشتهر به من وفرة الحلم ولي من جانب ألا وهو معنى بن زائدة الأمير حتى بالغ في ذلك فقال أعرابي وقال ليس هناك شخص إلا ويضب فقالوا إلا معنى بن زائدة فإنه لا يضب فأخذ الأعرابي على نفسه أن يغضمه فأنكروا عليه ووعدوه مئة بعير إنه أرضبها فذهب الأعراب ودخل على معنى ابن زائدة في مجلسه وجلس ولم يسلم عليه فانتفت إليه أحد الحضور فقال له فقال له ولم لم تسلم على الأمير فقال ما دمت حيا على معن بتسليم الأمير فقال معنى فزاهدة إن سلمت رددنا السلام وإن لم تسلم لم نعاتبك فقال الأعرابي أتذكر إذ لحافك جل شاتم وَإِذْ نَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ الْبَعِيرِ فقال معاً أذكر ذلك ولا أنساه فقال الأعرابي فسبحان الذي أعطاك ملكاً وعلّك الجلوس على السرير فقال معاً إن الله يعز من يشاء ويدل من يشاء فقال الأعرابي ان جاء الزمان على الفقير فقال معن ان جاء وركن فمرحب بالاقامه وان جاء السلام فمصحوبا بالسلام فقال الاعراب فجد فجد ابن ناقصا من مال قد عزمت على المسير فقال معن اعطوه الف دينار فقال معن أعضوه ألفا ثانيا كي يكون عنا راضيا فتقدم الأعراضي فتقدم كالبحر الغزيري. فقال معه اعطيناه على هجائنا الفين. فليعطى اربعة على مدحنا. فقال الاعراضي بابي ايها الامير ونفسي. فانت نسيج وحدك في الحلم. ونادرة نهلك في الجود. ولما فلما بلوتك أي اختمرتك فلما بلوتك سامر الخبر وأذهب ضعف الشك قوة يقين وما بعثني على ما فعلت إلا مئة بعير جُعِلت لي على نخضابك فقال لهم أمير معن لا تثريب عليك ووصله بمئتي بعير فيا عبار الله الغضب وما أدراكم الغضب كم أشعل من فتيل وكم أردنا من قتيل بسبب الغضب ترمن كثير من الزوجات وتيتم كثير من الأبلاع والبنات تسفك بحضور الغضب الدماء يدخل الغضب في البيت الذي امتاء سعادة وفرحة فيقلبه في لحظة أحزانا وترعا وبعد أن كانت العائلة في صنوع واجتماع أصبح الأب أسير الهرمون ندمان والأمي جماع الخير ومن تأمل في سيرته عليه الصلاة والسلام وهو يبحث عن سر ذلك الثلاء العظيم من رب العرش العظيم في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فإنه سيت عليه وسلم وعليه رداء النجراني غليظ الحاشية فادركه عرابي فجبذه برداءه جبذة شديدة مضرت الى صبحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا فضحك ثم أمر له بعطار لا تضربن به في حلمه مثلا فما له في البرايا يعرف المثل قال زيد بن سعنة وكان حقرا من أحبار اليهود ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله Jephtar. Wala. <laughs> الله. إن مصر قرية بني فنان قد اسلموا. وكنت حدثتهم ان اسلموا اتاهوا الرزق ربدا. وقد اصابتهم سنة. اي شدة وقحت من الغيف. فانا اخشى يا رسول الله ان يخرجوا من الاسلام طبعا كما دخلوا فيه ومعنا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عليهم فقال ما بقي معك منه شيء قال زيد بن سعنة أي اليهودين فتنوج منه فقلت يا محمد هذك أنت بيعني تمر معلوما من حائق من حائق بني فنان إلى أجل كذا وكذا فقال عليه الصلاة والسلام لا يا يهودي ولكني أبيرك تمر المعلومة إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حاق ومني فلا قلت نعم فما يعني فأعطيتهم ثمانين مثقالا من ذهب فأعطاها الرجل وقال احمل إليهم وما قال زيد المسعى فلما كان قبل أن يحل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازته في نفر من أصعابه فلما صلى على الجنازة دمى من جدان يجلس إليه فأتيته فأخذت بمجامع ربيصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليل فقلت له ألا تقضي يا محمد حقين فالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطلب أي ما علمت بني عبد المطلب يماطلون ويؤخرون الحق الذي عليهم لرغبت بسيف رأسك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتمدة وتبسم ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تعمرني بحسن الأداء وتعمره بحسن الميء اذهب به يا عمر فأعطيه حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما روته أي مكان ما أخفته قال زين فذهب بي عمر فرعطان حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت ما هذه الزيادة يا عمر فقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعرفني يا عمر؟ قال لا. فمن قلت أنا زيد بن سعمة. قال الحمر؟ قلت الحمر. قال عمر فما دعاك إلى ما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ وقلت له ما قلت؟ قلت يا عمر إنه لم الله صلى الله عليه وسلم حين وضرت إليه إلا اثنتين لم اخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه فقد خبرتهما فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صف وأشهدك أن صور مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرجع العمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا رلاح إلا الله وأن محمد رسول الله وآبل به وصدقه وتابعه وشهد معه مشاهد كثيرا يا اهل الايمان لقد كان لكم في رصود الله بسوة حسنة فإياكم والغضب فإن الغضب الى حضر اصبح هو النابر الله اسمعوا الى قول الله تعالى ولما رجع موسى الى قوله مضبال اسفا ففعل فكأن الغضب هو الذي كان يقول له ألقي الألواح من يدك وكان فيها كنام الله تعالى وأنسك برأس أخيك ولحيته وهو نبي من الأمنياء فأوصيكم عباد الله أوصيكم ونفسي بترك الغضب ومجاهدة النفس في رده الشام لا يقهر يا عبد الله اذا سعيت في اسنام الحب ان تكن يوما احلم من معن ابن زهده الذي اللهم صلوات وسلام كي التسليم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عطوان إلا عن الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبدهم ورسوله خاتم الأنبياء والفرسلين أما بعد فيا عباد الله قد لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه من غضب ولكن هناك منورة يستطيع الإنسان أن يتفلص بها من الغضب فمنها أن يستعيد بالله من الشيطان فعن سليمان ابن سرد رضي الله عنه قال كنت جانسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم أحمر رجل وانتفحت أوداجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم لا كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها السكود عند الغضب حتى لا يتبفر بشيء فيندم عليه حين لا ينفع المدم كما يحصل بكثير ممن يضلقون أزواجهم بسبب العناد. ومنها ومنها جنرس القائم والضجاع قاعد عند الغضب. كان ابو ذر رضي الله عنه يسقي على حر الله. فجاء قوم فقالوا ايكم يورد على ابي ذر ويحتسب شعارات رأسه. فقال رجل منهم انا. فجاء جلس ثم اتجع فقيل له يا بذر لمجلست ثم اتجعت قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وان لا ومنها ان يعلم إنما هي في كرم الغيض وإنساك النفس عند الغضب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة أي ليس الشديد الذي يسرع الناس ويغلبهم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب والله سبحانه وتعالى وصف أهل الجنة بقوله والكاظمين الغيض والعافين عن الناس الله يحب المعسنين وقال عنهم ايضا وَإِذَا مَا غَظِبُوهُمْ ومن الاسباق المعينة على ترك الغضب ان تعرف You so, uh